لِقَوْمِكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خلقا من بعد خَلَقَ مِنْ دَخْلِ خَلْقِ طس رفون إن تكفروا فإن ولا تزر وازرة وزر أخرى إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ ثُمَّ مِنْهُ نَسِيَ ثُمَّ إِذَا خَلَوُوا نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت مت تَبِ كُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ جيدا وَقائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين அசனுஃபிஹி துணியமஸவி